اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابقله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار